جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعني الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل يرد في بعض الاحاديث لا تقوم الساعه حتى يكون كذا وكذا الى غير ذلك فهل هذا يفيد التحريم ام هو فقط مجرد اخبار من هذه الامور ما يكون اخبار عن عالم من أعلام الساعة واماره من أماراتها بل احيانا يذكر امورا لا تعلق للإنسان بها لا علاقة الإنسان بها إلا من جهة ما يؤمر به من حذر أو حيطة أو نحو ذلك مثل نزول خروج الدجال وياجوج وماجوج وخسوفات تكون في الأرض ونحو ذلك من الأمارات وهناك أمور تتعلق بأعمال لشرار الخلق ومن لا تقوم الساعة إلا إلا عليهم ففيكون ذكر ذلك فيه معنى التحذير والنهي عن عن هذه الأعمال نعم هل التطاول والارتفاع في البناء لزيادة عدد الأدوار لكثرة الأولاد مثلا وليس للتفاخر جائز إذا كان البناء لا يقصد به المفاخرة والمباهات والتطاول على الآخرين وإنما لحاجته وحاجة أولاده فإن هذا لا يدخل في هذا المعنى لا يدخل في هذا المعنى الذي يدخل في هذا المعنى ما كان على وجه المفاخرة والتباهي والتطاول أما إذا كان الإنسان لا لا يملك إلا قطعة واحدة ويمكن أن يبني عليها دورين أو ثلاثة أو أربعة لحاجته أو أولاده وليسكن فيه ويسكن أولاده فهذا لا يدخل في هذا المعنى إلا إذا قام في قلبه معنى التفاخر والتباهي والتطاول مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته في الليل ويغمز عائشة رضي الله عنها وما ذكر من وصف ضيق حجر زوجاته فكيف الجمع بينها وبين المسكن الواسع المسكن الواسع مر معنا أنه من سعادة الدنيا والدنيا كما مر أيضا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب ومر معنا أيضا ما في كون بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة من العبرة وأن الدنيا هينة على الله سبحانه وتعالى أن الدنيا هينة على الله سبحانه وتعالى ولا تنافي بين هذا الأمر وذاك وليس معنى كون بيت الإنسان ضيقا لا يسعد فكم من إنسان بيته واسع ولم يشعر بالسعادة وكم من انسان أيضا بيته ضيق ويشعر بسعادة عظيمة لكن هذا من أسباب السعادة ليس هو كل السعادة هذا من أسباب السعادة ارتياح الإنسان أن يكون بيته واسعا وقد يكون بيت الإنسان ضيقا ولكنه سعيد سعادة لا يجدها أصحاب القصور الواسعة ولا أصحاب البيوت الفخمة الكبيرة وأصل السعادة كما بين أهل العلم قرار القلب وطمأنينة القلب والقلب لا يقر ولا يطمئن إلا بالإيمان بالله عز وجل وتحقيق العبودية له كما قال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي هذا الموضوع كتب الإمام العلامة الشيخ الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى كتابا عظيم نفع كبير الفائدة سماه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهي رسالة مختصرة كتبها رحمه الله وهو على فراش المرض ويعاني معاناة شديدة من ألم برأسه وهو, وهو على تلك الحال يصف الحياة السعيدة ما هي وهو في معاناة شديدة وألم شديد في راسه وكان يكتب بقلمه كيف يكون الإنسان سعيدا وعلى فراش المرض. وتجد الناس في عافية وفي صحة لا يذوقون لألذة لأ السعادة ف ف والكتاب سماه بعض العلماء وأصاب سماه مستشفى الأمراض النفسية لأن فعلا الكتاب على اختصاره عندما يقرأ الإنسان قراءه مطمئنه مطمئنة يجد فيه ما يشرح الصدر ويقوي الإيمان ويزيد السعادة في القلب أصلح الله أحوالنا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيمة وكتب لنا حياة السعداء وأن نلقاه عز وجل وهو راض عنا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد